Book 2 47 47 47 Pregătiri de vacanță Al-i'dad li-s-safar Al-i'dad li-s-safar Trebuie să ne faci bagajul ينبغي أن نعبئ شنطتنا يجب أن نعبي شنطتنا نو اي فويه سويتس نيميك ينبغي ألا تنسى شيئا يجب أن لا تنسى شيئا ام تريبو اي اون مار تحتاج إلى شنطة كبيرة تحتاج إلى شنطة كبيرة nu uita pașaportul. La tensă jăuază safar. safar. La tensă jăuază l safar. Nu uita biletul de avion. La tensă tăvkirată-l-tăieran. La tensă tăvkirată Nu uita cecurile de călătorie. La tensă așicătă لا تنسى الشكات السياحية. يا كتينة كريم أداء خذ معك كريم واقي من الشمس. خذ معك كريم واقي من الشمس. يا كتينة أوكيلاري دا السوار. خذ معك النظارة الشمسية. خذ معك. النظارة الشمسية. ياكو تينا بالارية للساعر. خذ معك القبعة الشمسية. خذ معك القبعة الشمسية. فريسي ياكو تينا أخرى. هل تريد أن تأخذ معك خريطة طرق؟ هل تريد أن تأخذ معك خريطة طرق؟ vrei să iei cu هل تريد أن تأخذ معك مرشدا سياحي هل تريد أن تأخذ معك مرشد سياحي وراي سأ iei cu هل تريد أن تأخذ معك مظله مطر هل تريد أن تأخذ معك مظله مطر gândește la pantaloni, cămăși, șosete Tăzăcări îl pantalonat, îl bintalat, îl cumsan, îl jăuărib Tăzăcări îl pantalonat, îl Gândește-te la cravate, curele, sacouri Tăzăcări răptată-l-unuc, îl ahzima, îl suturat Tadakkar, al al Te decar răbătat anoc, el azima, wassitarat. Gândește-te la pijamale, cămăși de noapte și tricouri. Te decar el pijamat, o cum sane naum, o atișertat. Te el pijamat, o cum sane el naum, Îți trebuie pantofi, sandale și cisme. أنت تحتاج إلى أحذية وصنادل وجزم. أنت تحتاج إلى أحذية وصنادل وجزم. اتربuye باتيستا صابون وفارفك دوينجي. تحتاج إلى مناديل ورقية وصابون ومقص أظافر. تحتاج إلى مناديل ورقية وصابون U măqa azafir. Îți trebuie un pieptene opperie de dinți și pasă de dinți. Tateju il la mășut, o aâșt assnan, o majun esnan. Tatej il la mâșt, o fâșt esnan, o majun esnan.